والله مولاناكم والله مولاناكم وهو العليم الحكيم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 فَلَمَّا نَبَأَهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَبَكَ هَذَا قَالَتْ مَنْ أَبَكَ هذا, هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ فَلَمَّا نَبَأَهُ بِهِ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 جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربهم إن طلقن أي يبدله أزواج خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانات تائبات عبادات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قالتات تارا سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين سَنُحْصِي كُلَّهَا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بَيْتًا نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ مُتَجَرِّيَةً مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحت هي الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم والذين آمنوا معه نورهم يساع بين أيديهم وبأيمانهم يكونون ربنا يقولون ربنا أتمن لنا نورنا ووفر لنا ربنا أتمن لنا نورنا ووفر لنا, ربنا أتمم لنا, نورنا واغفر لنا Robbinet, mi نورنا urana, wau, fi lana, صوحا عسى ربكم أي كفّر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يُخزّ الله نبي يوم لا يُخزّ الله يَوْمَ لَا yuxzlahun nabiya waladzina amanu ma'hu يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما ومأواهم جهنم ودئس البصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وأمرت لوطا كالتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتهما فقانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وَقِيلَ دخل النار مع الداخل وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قالت رب بللي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أمروا مدينة عمران التي أحصنت فرجع فنافخنا فيه من روحنا فنافخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتب به وكانت من القائلين.